Thank <laughs> you. ابيتو لفيني ولا فهمتوا يا مويا ما لكن عمري محفوظ اول قلبي ابيتو لفيني ولا فهمتوا يا مويا ما لكن عمري محفوظ اول قلبي ابيتو لا بهمني ولا بهمت يا مو يا ما ظلمني لكن عمري ما قلت الآخر وزاعت ريحني وريحت من حبي ومن حير الآخر وزاعت ريحني وريحت من حبي ومن حير مش حيرة وغلس ده لما جروح كرحين في الليل حدي سدق بعد ده كله اني لثالث مرة احب الثاني ويصرخ انسواني ويا القلب الثاني ويصرخ انسواني ويا القلب الثاني قلبي جريح متشوق لحناني ويا القلب الثاني قلت رح هواني ويا القلب الثاني قلت رح هواني ويا القلب الثاني قلت رح هواني هاتري قلبي قريح هاتري قلب قريح هسري قلبي جاري متشوق لحناني بعد ما فكلي عذابه بعد جرحه مصابه اتني ورحل خبا بعد ما فكلي عذابه بعد جرحه مصابه اتني ورحل خبا يشوفه وانا مجروح ما بحب القلب حسيت بصدق بعدك كل يوم اني لسه لسه مره احبك وانا ما زالت قلبي قابلني دلو نهر مشاغلني زالت قلبي قابلني دلو نهر مشاغلني خايف أقرب منه يرجع يبعد عني زالت قلبي قابلني البيّ مني لينهر مشاغلني خايف أن رب مني يرجع عني خايف لا يحيي أرضي خايف خايفين ليحيرني خايفين يوم ليخوني خايفين يخلف ظني واعمل ايه وانا عايز احب يدي الحيره ويدي الغل حد يصدق بعد ده كله اني Murr, I'm